وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار كشتينا وأما جمع المذكر السالم علامات إعراب وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو علامة رفع جمع المذكر السالم واو وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها يعني جاي كيت ولا قال لا قال ياء مثنى بعكسي أوه يعني ياء جمع مذكر سالم في شقيق كسريع بلام نونا مفتوحة وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها وألحق به ألو عالمون وعشرون وما بعده من العقود إلى التسعين وأرضون وسنون وبابه وأهلون ووابلون وعليون أمانا ملحقات أولو ملحق بجمع مذكري سالم وعالمون ملحق بجمع مذكري سالم وعشرون بيست لبيست وبيست سي تا تسعون وما بعده من العقود عقود يعني أوددان دا بيست سي بو شوانا عقود وأراضونا ارضوني شيكك لا ملحقات جمع مذكر سالم كمك ارض ابواء جمع مذكر سالم نكرهه يعني ارض مؤنثه وعقل شينيه لا تعقل وكولن والسنون والسنون ايش سنون جمع سنه سنه يا سنهونه سنون يا سنه هنا جمع أويا جمعي لس السنوات يعني لس السنهات سنهات أبيني أجد جمعي السنون هاد أو جمعي مذكري سالم مبلاه ملحقه شو كأصل أويه لس السنوات بويا لس السنهات بويا والسنون وبابه بابي تشيش بابي الس سنون يا بابي السنة سنة كامية همو إث إسمك يثلاثي لا أخيرا حذف روب دات أكود نشرحكه إن شاء الله بس يعني اواخر آخر السربابي سرب جمعي مذكر سالم وملحق بجمع مذكر سالم وأهلون وأهلون ووابلون وابل يعني المطر الغزير يعني بارني كيزور وعليون علي با شديلا مكا بشدي يا أكش علي طلعنا قبل جمعي بكيد أبيت عليونا نحو نمناكن يعني تواء ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربه ولا يأتل اولو كما شؤ اولو بالرفع هاتوا فاعل مرفوعه وعلامه رفعه الواو لانه ملحق بجمع مذكر سالم ولا يأتل ك تفسيره كلاوه يعني لا الاهات و الا همزه لام الف في ألا يألو يعني من التقصير يعني ولا يقصر الفضل منكم مستعد أن يؤتوا وللقربة نابي كسيك دولا من ده فاريه هي كم ترخيمب كاد لا خدمكاني نابي بشي خدمكاني ندى أما لا سبب أو دع بزيكا أبو بكر يعني يا رمتين مصطحي كل أثاثي أدا كاتب مستحق سبع عائشة ثلاث حديثي افدا ابو بكر سنيخات سنيخات كثير قطعي او انفاق صدقه ثانيك اذا في نيداتي او باريك في ايدا نيدت فتعلم اعتيدا بزن ولا يتلى الفضل منكم لا حديثي افدا دابزيه وقصي القصي ابو بكر دابزيه دا كالسيني خالد وك يارمتي مصطح ندات ولا ياتلي اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى هل لا ايتك جارك بالرفعات و اولو جارك يشبه نصبات ان يؤتوا اولي القربى بوي اولي او كاتشيا ابيني منصوب وعلامه نصبه اليا لأنهم ملحق بجمع مذكر سالم ألي واروا إن في ذلك الذي لذكرى لأولي الألباب لا محرف جرء ألي اسم مجرور وعلامة جره اليا لأنهم ملحق بجمع مذكر سالم لبرشيش كمان ملحقا لبرهم يعني مفرد نية ألي مفرد نية يا اولو مفرد لا مفرد له من لفظه و والحمد لله رب العالمين، العالمين جمعي كي جمعي عالمة. بوي علي عالم بويا الله أولو وعالمون عالم چونك عالم تنهابو چينية تنهابو إنسانك عالم كل ما سوى الله فهو عالم هموش ترجع الله تعالى عالم همو من بيك وعالم لبين شاء عالم إنس عالم جن عالم ملائك ونبات وجماد بوي ابوي لسر أصل قياس جمع مذكري سالم نكرايا بلام لبر إنسان كالنا عالم ده مخلوق شي عاقل بوي جمعي عالم كلاب عالمين كابوم الحق جمعي مذكري سالم ومحل إلى لجمله سيركي رب العالمين مجرور وعلامه جره الياء ولبثوا في كهفهم ثلاثمائه سنين أبي أبينيس سنينيش بياء هاتوا لبرشي لبروي تميز مجرور علامة جره الياء لأنهم ملحق بجمع مذكر سالم ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين الذين جعلوا القرآن عضين جعلوا القرآن عضين يعني فرقوا بين القرآن الكريم بو يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض هل شيء يقبل ضليا بأيبا هل شيء يقبل ضليا نبيا نايبا الذين جعلوا القرآن عظيم يعني بين آيات القرآن يؤمنون ببعضها ويكفرون ببعض <تصفيق> شغلتنا أموالنا وأهلونا تماشى أهل أهل شغلتنا أموالنا وأهلنا أهلنا ملحق بجمع مذكر سالم شو أنا كيش رفع علامه رفعه رفع شي الواو لأنه ملحق بجمع مذكر سالم من أوسط ما تطعمون أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم أهلي مفعول به منصوب وعلامه نصبه الياء لانه ملحق بجمع مذكر سالم الى اهليهم تماشى اهليهم الى حرف جر اهلي اسم مجرور علامه جره الياء لانه ملحق بجمع مذكر سالم ان كتاب الابرار لفي عليين تماشى عليين اسم مجرور وعلامه جره الياء لانه ملحق بجمع مذكر سالم وما ادراك ما عليون شو هناك رفعه سيركب واو رفعه كلاوه علييني عليون ملحق بجمع مذكر سالم علامه رفعه الواو هديك لما انا بوتشي جمع مذكر سالم اعراب كلاوه مثلا عالمون بفتح اللام جمعوا عالم وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى عالم كابو <تصفيق> عالم ملحق بشيء بجمع مذكر سالم واروها عشرون وكوتمان اسمي جمعه لا واحده له من لفظه ولا معناه نالب من عشرون عشر بمعنى دنايت واروها تسع بمعنى نوثناز واروها أو كانت سبع وارضون بفتح الراءك ارضون بفتح الراء لهنديك ضروريش علي أنش ذا بأرضوني شخنريتو لبرشي لبروا أرضون أرضون حقي أويك جمعي تربك لي جمعي مذكر سالم نكر أبو شنكا شن كأرضش خيم مؤنثا ببلجى وأخرجت الأرض أثقالها مؤنثا بوا جمعي مذكر سالم نكرايا جمعي مذكر نكرايا وهرها سنون سنون وكو ارادوني وايا اجمع سنه سنه من يان يان سنه سنه سنه سنه سنه سنونا سنه سنه سنه سنه سنه سنوات جمع سنه والله ما بيني سنون سنه سنه سنه سنه الله سنه سنه سنه سنه سنه سنه وبابه بابي سنه بابي سنه شيا كل ما كان في كونه يعني همو جمعك همو جمعك ثلاثي جمعي ثلاثيك يعني يعني ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر يعني اشي يعني هار كلمة يكذهب سيحر في لامكي حذفك لابه بو نمنا سنة تاكي حذفك سينون أمينه علي سينون سينون سينين بوشيوة. ثلاثي حذف حذفت لامه وعوض عنها هاء هل ين سنهن سنة جهاء بيان تابت ولم يكسر أقر نشمن دوزيوة لزماني عربي دا جمعي تكسير نكربو هر كلم يكتبه ثلاثي بو حذفت لامه وعوضها هاء وجمعت جمع التكسير أو كات جمعي مذكري سالمين هاكين فالان باب شرطه ثلاثيبه لا ما حذف كلابه يعني سيم حرفي حذف كلابه تاء يشبه دان رابه لجاتي لجاتا حذف فك وجمع تكسير جنكلابه او كانت عقد جمعي كان بجمع مذكر سالم جمع يقين وملحقه واهلون يا اهلون اهل بوتي جمع مذكر سالم اكره اهل نصفيه نعلميشه حقيني يا جمعي مذكر سالم بكرة فلام جمعي مذكر سالم مش كلاوة يعني المطر الغزير يعني الكثير براني كيزور أبيني وبالش حقيني نعقلة نعلم نصفية وابل ن نعلمة نصفية بوشتك نا شيء شا نعقليشا بويناب يا جمعي تكسي جمعي تكسي مذكر سالم بكرة القران دانا هاتوا بلان أقل عرب كدياً استعمالا أو كاتا ملحقبة شي ملحقبة جمعي مذكري سالم وهروها عليون عليون جمعي عليا علي بادو دو بلا مي مشددا وياء مشددا بكسر العين واللام مع تشديد اللام والياء. شوني كان لا أسماني شوارم لا أسماني شوارم وكل حديث براء دا هاتوا العليين لأسماني شو ما أو ها بويه جمعت كده علي أو كاتبت عليون واما وأما الأسماء الستة دين سأل أسماء الستة على ماتي مزين شونه فترفع بالواو على مرفع أسماء السته واو وتنصب بالألف وتجر بالياء اسماء ستة على رفعيان رفعياً واو وعلى من نصبياً ألفا وعلى من جرّياً جاءا بضمّ شرطياً هيا أن تكون مضافه أسمائي ستة هميشا أجر إعراب ب حروف كد أبيتشي بن أبي مضاف بن بقول من أقوت هذا ابن بالضمّ إعرابيكي بس ابوك أبوك أبو فلان يعني إضافة كتبوا لا يدوي أخوي أن جاءوا أحكامي أسماء ستة لا رفع دا واو ولا نصب دا ألفة ولا جر دا يا اما أما لإضافة قطعة كدبا حركات شرط هي كم أن تكون مضافة فإن أفردت عن الإضافة أفردت عن الإضافة أي فصلت أعربت بالحركات الظاهرة نحو وله أخ <تصفيق> سيك أخ إضافة نكلا وابولايك ستر أخ أخون مرفوعه وعلامة رفعه الضمة لبدوا مبتدائك مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة إن له أبن إن له أبن أبن سلكي مقطوع عن الإضافة مفرد مفصول إضافة نكلا ولا يدوا يا منصوب وعلامة نصبه الفتحة بحركات إرابيكي شنك اسم إنيا وبنات, الأخي وبنات الأخ وبنات الأخ سيركيب بنات الأخ مضاف مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة بولا بروي إضافنة كلا كوابو يكم شرط اوي كوا أبي أسماء ستة يعني خمسة مضاف بنبليد دواي خوان أن جاء علامات إيرابن أبى حروف لحركات درجة شرط الدوام وأن تكون إضافتها لغير المتكلم قالين <سؤال> أبي إضافة كريان بلام مرجك هي هل لو مر جدا مرجك ابي هاذا أبي مضاف نب نب متكلم بون من عليه هذا ابي هذا أبي لي كد بولا يخذ إضافة كد أو كتا علامات إعراب حروف نية حركات هذا مبتدا ابيشيا خبر خبر مرفوع وعلامه وعلامة رفعه الضمه المقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة يعني أو كاتا نالي باموظافشة بولايا باموظافة بولايا باموظافة بولايا كيما أعلن أبي موظاف نبيت تونك موظاف أو كاتشية بحروف نية فإن أضيفت للياء أعربت بحركات مقدرة على ما قبل الياء نحو ان هذا اخي أخي خبري إنها مرفوع وعلامة رفعه الضمه المقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة ما الشرطي كم شرطي كتابه جاءت شرطي دوم وبين مضاف ومضاف شرطي سيم وأن تكون مكبرة يعني أسماء أسماء ستة تصغيرا كريا تصغير تصغيرت كذا أو أبيتها شيء حركات وان تكون مكبره فان صغرت اعربت بالحركات الظاهره نحو هذا ابيك بمظافي شبه بس ما دام تصغيره اتشتت وسال حركات شتت وسال اصل ابيك خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه شنك اظافر كلاوه بلان تصغير كلاوه وأن, وان تكون مفرده فان ثنيت ابي مفرد شبه يعني نابت تثنيه بيت نابت جمع بيت اقر جمع بو او, أو كاتات شترس الحركات اي اقر مثنى بو عرابي مثنى بون منا ابواني ابوان بان لا اسماء ستي اصلغي ابا اخوان بدل ما بلون مادام تثنيه كتثنيه بو او كاتا عرابي مثنى بيدين جمع بو عرابي حركات بيدين بون منا هؤلاء اباء اباء اباء <تصفيق> او كاتا بل اعرابيك فان ثنيت او جمعت اعربت اعراب المثنى والمجموع لا تسرق شيء هن والافصح في الهن النقص يعني اللغه افصح او الى لفصيحيش باشترا اوي كهن لاسماء خمس حساب نكين نكين اسماء سته أي حذف آخري يعني بلين هذا هنن, هنن بوشيو بحركات إعرابي كين بحروف إعرابي نكين والإعراب بالحركات على النون نحو هذا هنك ورأيت هنك ومررت بهنك ببشيوب بين فصحت له ولهذا لم يعده صاحب الاجروميه بويا أبني صاحبي اجروميه ابن آجروم لكتيبي آجرومية بويها ريت يسمع الخمسه ولا غيره في أث... في هذه الاسماء وجعلوها خمسه ما حاولت بجرمه نغيري نفي بوي اسماءي ستانك دو اسماء الخمسه واما الامثله الخمسه <تصفيق> الأمثل الامثله الخمسه يعني الابنيه <تصفيق> فهي كل فعل اتصل به ضمير تثنية همو فعله همو فعليك. تماشى كل فعل اتصل به ضمير تثنية الشرط نية هل ست ثلاثين مجرد من. وكوتمن تنهى يفعلان تفعلان نية حتى يستفعلان ينفعلان يفتعلان يعني هالفعله اتصل بآخره ضمير تثنية نحو يفعلان وتفعلان أو ضمير جمع نحو يفعلون وتفعلون أو ضمير المؤنثة المخاطبة نحو تفعلين فإنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون رفع كيان بثبوت نون وعلامي نصب جزميان بحذف النون تنبيه <تصفيق> <تصفيق> علم مما تقدم لوانيك رابر بوماندل أكوي أن علامات الاعراب اربعه عشرة تشاردا على من هي كاويس حصرا على ما تعرفتنا تشاردا منها اربع اصول تشاريا اصلين الضمه للرفع والفتحه للنصب والكسره للجر والسكون للجسم اما تشاردا اصلكن هربوا ايشي كان يكدانا وعشر فروع دعلامه من هي فرعين نائب عن هذه نائبة عن هذه الأصول ثلاثة تنوب عن الضمة سيانيا النائب ضمن وأربع عن الفتحه شواليا النائب فتحا واثنتان عن الكسر دوانيا النائب كسرا وواحدة عن السكون وواحدة عن السكون إكي كانش نائبشي السكونة كحدثة وأن النيابة واقعة في سبعة ابواب للكي وكذا علامات إعراب أصلينية لم لم حد بابا لم باب علامات أصلينية الأول باب ما لا ينصرف بابي يكم باب ما لا ينصرف كان لجر كذا شديد دت الثاني باب جمع المؤنث السالم شن كلكاتي نصب كذا شديد دت باب جمع المؤنث السالم الثالث الفعل المضارع المعتل الآخر لا فعل مضارع أقر آخركي علا بي أو كاتت شي يان حذف ديان شي ها معتل الآخر لكاتي جزمه حذف حرفي عله ديت أي لكاتي نصبه شي ها هي بس ديت ديت يعني شتا كان اصليين بمقدرش الرابع المثنى شعر مثنى شنكا لا لرفع كيدا الف دي لا نصب جراكيدا يعدي الخامس وجمع جمع المذكر السالم او واو ديت لقاليا السادس و الستة او كاثا لرفع كيدا واو ديت ولا نصب قيدا الف دي ولا جرك ده ولا جر قيدا يعد السابع الامثله الخمسه نون دت لكات رفعكيا ثبات النون ولكاتي نصب وجزمكيا حذف النون فصل تقدر الحركات الثلاث في لتنشونك ده لتنشونك ده حرك هل سي حركه كم مقدرا الاسم المضاف الى ياء المتكلم اقل اسم اكد الى ياء المتكلم او كاتا اعرابكي اعرابي مقدرة نحو غلامي وابني غلامي وابني بولن اقوتت هذا غلامي <تصفيق> اقوتت جاء غلامي <تصفيق> جاء فعل ماضي مبني على الفتح بسم الله جاء فعل ماضي مبني على الفتح غلامي الفاعل فاعل مرفوع علامه رفعه الضمة بس ضمة ديارنية أو كاتليش المقدرة أيش على درشة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة يعني لبر أوياء كبي ولا كندلا وناتشالي تيا كسرية مناسبية كسركا الشيء أقر كسركا نبوايا ظمكا لسلميما كدرشو بوايا منع من ظهورها اشتغال المحل شونك قيلوا وبواكسرا اشتغال المحل بحركة المناسبة وهروها وابني أما أقر اسمكا مضاف ببولاياء متكلم حركات لهالسيشا تانى أنات أقر مررت بغلامي ألي مررت فعل وفاعل بغلامي با حرف جر غلامي حتى نجير ما كسرش نالي غلامي اسم مجرور وعلامة جره الكسره وهو مضاف الياء مضاف له نالي غلامي اسم مجرور وعلامة جره الكسره المقدرة لا في الرفع وفي النصب وفي الجر كسره المقدرة <تصفيق> على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسب يعني أو كسرية بيشياءك هي مناسبة علامات إعرابنية <تصفيق> وفي الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة وهروها لا اسمك دا كمعرب آخرك ألف الف ألفك لازم بيت أول علم صرفه لازم كامي غير لازم كامي نحو الفتى الفتى ثم كلينك لدى الفتى والمصطفى وموسى وحبلى الفتى والمصطفى وموسى وحبلى امانه مقدرا <تصفيق> لحالات الرفع ولحالات النصب ولحالات الجر جلال نهر سي شنو كده اما حركات اعرابي لسريا در ناشط طلم جاء الفتى علين الفتى فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه المقدرة على الالف بذر التعذر منع من ظهورها التعذر تعذر ان اتوانين سحر في وهي اگر اتواني بس عربني كذبه بس اما ناتواني ناكره ضم يق الالف ذر وتقدر الضمه والكسرة اذا لا اسم مضاف ده لا اسم معرب ده هرسي حركك مقدرا بل ضموا كسرا مقدرا <تصفيق> وتقدر الضمة والكسرة في الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها نحو القاضي أقبل القاضي جاء القاضي القاضي فعل مرفوع علامه رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل نال جاء القاضي قرسة قاضي ضم الأسرية يعني مررت بالقاضي نال مررت بالقاضي ايش مكسور نال اشتباه بي علي مررت بحرف جر القاضي اسم جروع لامة جره الكسر المقدره على الياء بوشي منع من ظهورها الثقل فلم رأيت القاضية دلشت بويا بستنها ضمكي وكسركي لا اسمي معرب ككوتايا كي به تنها ضما لقل كسر مقدرة فتحى ظاهرة رأيت القاضي القاضي والداعي والمرتقي ويسمى منقوصا بوشي بيوتى منقوص لأنه نقص منه بعض الحركات يان لبل أو يان أو لأنه يحذف آخره للتنوين أماش صحيح تلا بوانمنا القاضي الإفلامكي لا بابتشي ابتقى القاضيون بوشوا لبره تنوينه كلسرا ويا كيش ضمياء لبر ثقل ضمك الى با يا كبيب ساكن ساكنه لغم نون ساكنه التقاءت يا كحذف كن كابو يا كنمو تنوينه كشم او كتناشر قاضن ماضن داعن راجن واهن هم واه منقوص بوشي بث منقوص لبر نقص اخره نقص اخره قام ينقص منه بعض الحركات الاعرابيه ينقص منه الياء من جراء التقاء الساكنين لمر ويسمى منقوصا نحو يوم يدعو الداعي اصل اوي أقرأ الف واللام بيت ابي عكبه برام القران ده هاتوا يا الف لامك هاتوا يا كش ن هاتوا الداعي داعي بداعي بكسرتها مهطعين الى الداع وتظهر فيه الفتحه لخفتها فتح در اكبر سر اسم منقوص نحو اجيب داعي الله داعيا مفعول به منصوب علامه نصبه الفتحة الظاهرة دركوا وتقدر الضمه والفتحه في الفعل في الفعل المضارع المعتل بالالف ظن فتحج لفعل مضارع اقدرك تايكي علب وبلم الف فو زيد يخشى ولن يخشى هيك زيد مبتدا يخشى فعل مضارع مرفوع تكون ناصبه ولا جازمه يخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمه المقدرة ولن يخشى لن حرف نصبه يخشى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحه المقدرة <تصفيق> <تصفيق> وفعل مضارعيش كسرينيه تباسي كسربكين واغر معتلو الاخريش بيت اقر مجزوم بو حثبه بو يتناباسي شيك الضمتو وتقدر الضمة فقط في الفعل المضارع المعتل بالواو أو الياء. تنها ضمة تنها تقدير أكديلا شوية لفعل شيء مضارع دام. يعني اقر فعل مضارع معتل الواو تنها معتل الواو لقال يا أو كاتة تنها ضمة تقدير أكديا. نحو يدعو ويرمي. يدعو زيد. يدعو زيد. يدور عليه فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على الواو بو منع من ظهورها الثقل لبرقسيه يرمي زيد <تصفيق> يرمي فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على اليا بو منع من ظهورها الثقل لمرثقل ضما لسر واو لسر ياء لبرقل سيدنا شي بلن وتظهر الفتحة نحو لن يدعوا يدعوا درك وتواء ولن يرمي فتحة ركبة أي جزم والجزم في الثلاثة بالحذف كما تقدم. نشوف الثلاثة يعني في الواو والالف والياء. أقبل يدعو عليه لم يدعوا وأو كحذفك. أقبل يخشى عليه لم يخشى ألف كحذفك. أقبل يرمي لم لم يرمي بكسر كابول لفعل دام لمعتلي لفعل مضارع دام معتلو <تصفيق> اللام واويا كان واو كان أو ألفا أو أو لم تخصص يا أدوات الجزم خصصري أو أحذف أبيت حرفكين ديت السر مسألة ليك تد كم فصل الاسم الذي لا ينصرف اسمك صرف قبولناك تنوين قبولناك شن دقية درسة خاصة الاسم الذي لا ينصرف <تصفيق> يعني الاسم الذي لا يقبل التنوين اوي كواى تنوين قبولناك يعني لحالتي لك جردا كسر قبولناك اوي كواى دو شيء تابدو ما فيه علتان من علل تسعن لنو علكا أبيت شيء بد لنو علك بدو علي تابه لنو لا هو بدو هو كار تابه أو واحدة تقوم مقام العلتين ين يك علي تابه كهر يكي علة لو علنا بقد دو عليا كأبو ليروى ومن درك بك أو اسمانيك ممنوع من الصرف ابن أبنى دوب الشواء بشي كان فيه شي علتان وبشي كان فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين علة لكان نون والعلل التسع والعلل التسع هي الجمع لسألي بنسى جمع التكسير <تصفيق> بويش أني وتوا جمعي تكسير ما بس أوي يا أخوي جمع علاية جمعك كلا علاه كان. بلاملك هو دا لجمع تكسير. أجنال لجمع مذكر سالم. جمعيتي هر جمعيتي جمعية او أو كاتا هر نبوث علا. كاو جمع بمطلق علانية. يعني جمعك علا يا الجمع في التكسير. جمعك هلا جمع تكسير دا. اما نبر جمعية جمع مذكر سالم ايش جمع. ووزن الفعل والعدل والتأنيث. والتعريف لسرب نساء العالمية ما بس تعريف علميه والتركيب ما بس تركيب مزجيا والالف والنون الزائدتان والعجمه والصفه امعنا هرن يجمعها قول الشاعر قولي كلا شاعره كان هرنو علاكيك وكدوته اجمع وزن او ابو جمع وزن عادلا او ابو عدل انث بتانيث بمعرفه بتعريف ركب وتركيب وزد وزياده عجمه بو عجمه فالوصف تيميه ولد ويه اشتكى نويم ما يوا فالوصف قد كمل بالام بالام بالام شيء الا شيء لا يعني والالف بنسى والالف للاطلاق يعني أصل فعلك قد كمل لا بوتي أو ألف لا او الف لك وتعدادات أوفت حيش شيء يا مشبعة قد كملا لا لزمان شعراء دابي وتشي الاطلاق كابو بن بيتا ام شعراء هر نوع لكيكو كدوا شعرك نايبها الدين محمد بن إبراهيم <تصفيق> يعني لقبك بها الدين محمد بن إبراهيم بن النحاس لصالش صد نوت هشد وفات بيتك وبيت اعرجه موانع الصرف تسع ان اردت بها عونا لتبلغ في اعرابك الامل اجمع وزن موانع الصرف تسع اوعليك وموانع صرف تنوين نون ان اردت بها عونا اقعت بيتك كومك شيبوت لتبلغ في اعرابك الامل ابو اويب في اعراب كي يؤويك اتبادل ست كبير اوى أو بم دير همو عللي صرف بزانيت يعني التنوين فالجمع ليث سري يكفي علك <تصفيق> فالجمع شرطه ان يكون على صيغه منتهى الجموع وهي صيغه مفاعل يعني همو جمع تكسيرك همو جمع تكسيرك ممنوع من الصرف نيه ان يكون على صيغه منتهى الجموع جمعي في جالي كتير جمع نكر ياتواه يسبون ما قدتان كلب من هي اكلب جمع كيتي. اي اكالب جمع جمع كيا، بلان جاري كتير أقالب جمع نكرة، كوابو هر جمعي جمعي كتير نكرة يا وبا جمع تكسير خوي، جاري ويا جمعي تكسير ما من نهايا، المنتهل جموعي بلان بجمع مؤنس سالم جمع تكسير منتهى الجموع شا جمع كلا ولا زمانية عربية، ناع، كوابو جمعي تكسيرك. أقرب جمعي كتير تكسير جمعناك رأيها أو الصغي منتهاي جمعة يعني جاري كتير ناكلتها ضابطي الصغي منتهاي جمعة شيا. أو ألي في تكسير كوتبتها ناوي بلام لدوي ألي في تكسير كوتبتها دو حرفات بيت ينسي حرفات بيت ناوراستكي شي بيت ساكن بيت بوشي ويا ضابطينا ناوي كل جمع مكسر جاء بعد ألف تكسيره حرفان جاء بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. طالما يكشذ ذلك. قالت وهي الصيغة مفاعل أو مفاعيل مبسط من أو كلمه النين تنها بمين دسبياكن. بونو منا اقر افاعل اقر فواعيلي جبت فواعيلي جبت فواعيلي افا عيل افا ها افا عيل ها شياك بيه بس جمعيكي تكسير بيه الي في تكسير كوتوتني نو كلمكا لدوايا ودوا حرف بيت لدوايا ودو حرف بيت ينسي حرف دواميا ساكن بيه او في بي او تري صيغة منتهى الجمع جمعي كتير ناكلتو لا باب وزني تكسير أو ممنوع من الصرف. استبنا قواعد. بنمنا قواعد في التكفير قواعد في العقيدة. علي قواعد علي قواعد بو ألفي كتكسير كتير تانية نوكلمك لا دعاء ودوشاتو. بنمنا نوادر. نلاي نوادرن، نلاي نوادر، نوادر، بوشيا واحد شي كلمه ياكد ديسكوت ألف تكسير دو دو حرفات بو يان سيان بو <تصحيح> حرف دوم لو سيانة ساكن بو أو في تسيغة منتهى الجموع ونتنوين ونقرأ تنوين بهي الشي ونقرأ ونل حالتي جريشة كسلو ونقرأ كوابو فالجمع شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع وهي صيغة المفاعل نحو مساجد و دراهم سلك غنائم تلك مساجد سر وزن مفاعله اما دراهم ها دراهم مفاعله مفاعله كم هيك كم برنامج شي ايكميم قوي أصلاكي شيئا درهم درهم كوابو مادام درهم ما درهم أود شوار حرفي تيايا شوار حرفي تيايا كوابو فعا فعائلو يا فعاللو فعاللو فعاللو كوابو غنائم أم غنائم إسماشي فعائل حد شيء كهذا كوباية من مناني بجوانيه نوى فاية زي ذا يعني الشرطية بس مفاعل بيا مفاعل يعني شيء مفاعل بيا شفعة بي لب يا شفعة إل بيا أو مفاعل نحو مصابيح <تصفيق> ومحاريب وذنانيرا وهذه العلة هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين اما هيك لو الا لنا الجموع لقل <تصفيق> اما هيك وكو او كانت رميه لقل على ميده وزن فعل بيت لقل على ميده تركيب <تصفيق> بيت على الجموع بو او بس بو شيء بيت ممنوع من الصرف وزن لسر شعلك ارواد <تصفيق> واما وزن الفعل فالمراد به أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل اقل اسم يذهب لسر وزني فعل بو بلان وزنك تايبتي فعل لاوزاني فعل بو خاصه كشمر بتشديد الميم يسر شمر سلوزني فعليا فعليك يكلا أوزان تايبتي كاني شي فعل وضربا ضربا كرة كدنا ضربا ها أو كاتا ممنوع من الصرف يا ممنوع من الصرف ضربا بالمناء للمفعول خويلة بروازني كتايبتي بفعل و بوئيسن كارد هنا أبيت ممنوع من الصرف وانطلقا ونحوه من الأفعال الماضية المبدوعة بهمزة الوصل انطلقوا هاو شي وكاني لو فعلاني كماضين بهمزة دس شئ كان شي افتعال به شي استفعال به شي انفعال به شي, شي, شي اواني تربت اذا سمي بشيء من ذلك اجر ناوي شتيك يعن كسيك بوانه والناونا اواء بيته ممنوع من الصرف ثم كأوا كما خاص فعلا او يكون في اوله زياده كزياده الفعل وهو مشارك للفعل في وزنه كاحمد استا احمد اشتكيت زيادة زياده احمد وكو ايتون لافعل همزه زياده احمد جوايا اقدر لبر او زياده او كاتا ما بيتا ممنوع من الصرف أو يكون في اوله زياده كزياده الفعل وهو مشارك للفعل في وزنه يعني أبي لا وزن جدا لا وزن فعل بشيء احمد أكو أفعل وايا شن لا فعل دا همزك الزائده ليرش ويا ويزيد وتغلب ونرجس امانه امويا حرشا وزنك خاصي فعل اجنبي ضلا ما دام زيادي كتير لزيادي فعلك الشيء او كاتا ابن ممنوع من الصرف وأما العدل فهو خروج الاسم عن صيغته الأصلية. عدل يعني الميل. العدل يعني الميل. لادان لادان عن صيغته الأصلية. عدل كيا عدل ويبون منا أستا وشيخ ما نهاي العمر. عمر يعني الحياة. عمر يعني الحياة أقل اشتقاكي ليبكين اسمي فاعل دروس كين لعمر شون دروس يكين عامر عامر عامر اسمي فاعلة لسر وزني فاعل اشتقاق راوة لفسر فعلي شي مضارع يعمرو كا فعلكش اشتقاك راوة لماضيك ماضيكيش لشيد ريحين راوة لعمر يعني أصل مادة كتاوقك الامر العمر اسمي فاعلي عمر شي عامر فلم عربي تيجي عمر كابو لا أصلك لا بد يبصتي كثير غيري أصلك فيو تري عدل كابو لا لا دان عدل لا العدل فهو خروج الاسم عن صيغته الأصلية سعمر أبوايا عمربوايا أبوايا عمربوايا كابو خروج الاسم عن صيغته الاصليه اما تحقيقا واما تقديرا اما تحقيقا واما تقديرا نمني اما تحقيقا كاحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاثة ومثلث ورباع ومربع وهكذا الى العشره بونونه سداس ومسدس خماس ومخمس تساعه ومتسعه بوشوا تا كذا فانها معدوله عن الفاظ العدد الاصول مكرره فاصل جاء القوم احاده استا قبل جاء القوم احاده وغوا وتبيتكي جاءوا واحدا واحدا دو دو سي سي شوار شوار جاء القوم احاده جاءوا واحدا واحدا وكذا اصل موحد واصل جاء القوم مثنى جاء القوم مثنى عنده دوهات دو جاءوا اثنين اثنين هل جاء لي دوكساته جاءوا اثنين اثنين وكذا في الباقي كوابو عدل مانهية تحقيقية وعدل شمانهية تقديرية با فرق لبين تحقيقي يا حقيقي لبين تقدير دابزان العدل الحقيقي هو الذي يدل عليه دليل العدل الحقيقي هو الذي يدل عليه دليل غير منع الصرف غير منع الصرف ككونه بمعنى المكرر العدل الحقيقي هو الذي يدل عليه دليل غير منع الصرف ككونه بمعنى المكرر استئم زانيما <تصفيق> <تصفيق> جعل القوم وحاده شون زانمان وحاده لا موحدا ودركراوى بشبل جاك هل جاء بلغت قيمه بون مناسب عمر بلغمان شيا لا عامل دركراوى بلغمان نيا بس دبر اواي مصدري عمر مصدري عمر زين عمره هل اواي ينام بلغيك من نيا لروين ما نوى بومان اثبات بكت كأم كلمان لفلان ذلك لا والله. طلام وانية. سجاء جاء القوم أحادا لروين معنا وأذانين جاءوا واحدا واحدا. يعني يك يك دودو. بيا لا تعلي كذا على هو الذي يدل عليه دليل غير منع الصرف. يعني تنهال ممنوع من الصرف. بل إن لفلان يقدر كذا ولا ناه. تريش هي لروين هناك إثبات أكاد كأمانة دوبارك رونتها جاءوا واحدا واحدا بويا أحادة زانيما لما أحادها وهاتوا بلام تقدير ماذا؟ تقدير بس أون دهيا لازمانا بممنوع من الصرفيه هاتوا هناك إمشألين كوابو تقديرا امان لكلميك تلوا هاتوا عمر لعامرا وهاتوا بس بالقرش نيها بس بلقى كمان شيء هل اوي لازماني عربيه ممنوع من الصرف بوي زانيما دوي اوي كزانيما ممنوع الصرفه انجوت مان شيء تقدير مان عمر لا عامره هاته كعامر لك شو لعمر لا عمر واما تقديرا كالاعلام التي على وزني <تصفيق> فعل كعمر وزفر وزحل اما اعلام الناول فانها لما سمعت ممنوعه من الصرف هل لما نعم لدواء اوي كزاني ما ممنوع من الصرف وليس فيها عله ظاهره غير العالميه قدروا فيها العدل دواء اوي كهج عليك انتي ندوزي وتوا تنها او نبيا كعلمن فلما علاي دوامنا زانشيه علاي دوام لم كلمه نزانشيه تنها علم توا نتانيثن نا ألفو نونيان بيويا نا فعلا نا تركيبا نا عجميا نا تأنيثا هاتو نوتيا ممنوع من الصرف يشنو عليك يش لغضيشنيا كوابو أمانا خويا بويا ممنوع من الصرف كلميكي أصلينين فرعا أغفرعيش بن لجتيكا وفرعا بونا من عمر لعامر زفر لزافر زحل لزاحل بوشيوه لأن اصلي اشتقاقي اسم فاعل بزي ح لمشي ها على وزن فاعل ثلاثيه وتي انا زحل زاحلا واتوا وزفرج للزافره واتوا وهروا وليس فيها عله ظاهره غير العلميه قدروا فيها العدله وانها معدوله عن عامر وزافر وزاحل فلان وكو او كلماني كم معدول زور كمن كلمه يكن عندك مؤلفين محاولا كذا بدوايا قراون بيني وانا بانظى كلمه هيا بانظى كلمه كشيان كوكد وثواب ام بانظى كلمه معدول معدول لكلمه ذلك عمر وزحل وزفر وجشم وقثم وجمح وقزح ودلف وعصم وثعل وجحا وبلع ومضر وهبل وهدل او كلمانه حد يكشف شعره هنا, أنا. شعر هنا لنا. ان ربت الضبط لما نقلوه الى فعال عمر زحلو زفر جشم وقثم وجمح قزح ودلف وعصم وثعل وجحا بلع ومضر وهبل ومتمم ما ذكروه هدلوا او شيبوا نا الانسان ونا الجن شيبو لو بيتان يكوان كلو تو يعني 15 كلمه او بنفس الشو يعني محاوله كان شنويك اويك وتم بين نس لكتبك لا شنو ادري كان 15 كلمه كان جاري بخناوه او انا معدول او انا معدول جمع كلاون استعليك تلاي لكاني أو يستجمع كنت درسي دعا باشي أود إن شاء الله موفق مبارك الله فيكم صلى